واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضعاف وقين يوم يبعثون يوم لا ينفعهم مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين ووردت الجحيم للغاويين وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَأْتُونَكُمْ بِقُوَّةٍ فكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ سَاجِدُونَ يقول وهم فيها يختصمون الله ان كننا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شفعين ولا صديق حنين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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا نُؤْمِنُ لَكَ وَنَتْبَعُكَ إِلَى أَرْذَلِ الْأَرْزُلُونَ